ثلاثة. انظر إلى شجرة العائلة واقرأ الجمل أدناه هذا جدي حسني هو فلاح يعيش مع زوجته في القرية هذه جدتي اسمها رمزية هي ربة بيت هذه صورة عائلتي هذه زوجتي اسمها زليخة هي ممرضة هاتان البنتان الصغيرتان اسماهما كوثر وزينب تعيش أسرتي في بيت كبير بأنقرة هذا أبي اسمه محمود هو يعمل في المصنع وهذه أمي هي ربة بيت لهما ولدان وبنتان هذا أخي خالد هو موظف هذه زوجته نورية هي شرطية هذان ولداهما اسمهما خليل وعمر يدرس خليل وعمر في الثانوية هذه أختي فاطمة واسم زوجها جميل أختي موظفة وزوجها موظف لهما بنت صغيرة هي طالبة في الابتدائية هذه أختي عائشة هي ربة بيت هي متزوجة واسم زوجها رفعت لهما طفل واحد عمره عشر سنوات يحب الطفل الأكل كثيرا